ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نراك تبعك إلا الذين هم أراذلنا باديا الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كافيين وَلَيَأَقَوْمُ أَرَأَيْتُمْ إِن كُنْتُ عَلَى بَيْنَتٍ مِن رَبِّي وَأَتَانِي رَحْمَةً مِن عِندِهِ فَعُمْيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُهَا وَأَن لَهَا كَارِهُونَ وَيَا قَوْمِي لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَا لَن إِن أَجْلِي إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَمَا أَنَا بِطَارِدٍ الَّذِينَ آمَنُوا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 ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدرى أعينكم لن يأتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادا نوح ابنه وكان في معزله يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال ساؤوي الى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصما اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين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 إِلَيَّ يَا نُوحُ اهْبِطْ بِسَلَامٍ مِنَّا وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنْهُمْ من مَّعَكَ وَأُمَمٍ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تِلْكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلَا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْعَاقِبَةَ للمتقين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 قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء من ما تشركون من دونه فك دوني جميعا ثم لا تضيرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها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 وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنَّ يَعْمَلُ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَن هُوَ كَافِرٌ وَأَرْتَقِبُ إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَيْنَا شُعِبَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظلموا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 فما أغنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمْ الَّتِي يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إلَّا مَا جَاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَمَا زَادُواهُمْ غَيْرَ تَتْبِيعٍ وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ إِنَّ فِي ذَلِك لَآيَةً لِمَنْ خَافَ عَذَابَ الْآخِرَةِ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 وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً أن يَبْكُونَ قَالُوا يَا أَبَانَا إِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا فَأَكَلَهُ الذِّئبُ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ وَجَاءُوا عَلَى قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ قال بل ثولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون وجاءت سياره فارسلوا واردهم فادلاد وهو قال يا بشرا هذا غلام واسروه بضع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 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفا حبا إنا لنراها في ظلال مبين فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكأا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهم فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أكْبَرْنَهُ وَقَطَعَنَّ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَا حَشَنٍ اللَّهُمَّ هَذَا بَشَرٌ إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَتْ فَذَادِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّي فِيهِ وَلَقَدْ رَأَوْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمْ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 قَالَ لَا يَأْتِيكُم طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ إِلَّا نَبَّأْتُكُم بِتَأْوِيلِهِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ ذَٰلِكُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هم كَافِرُونَ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ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 قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أن راوته عن نفسه وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين صدق الله العلي العظيم